ولكنت نورا بانين بما كنتم تعد للمونا للكتاب وبما كنتم تدرسون الحمد للهكم لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك نحمدك ربنا لا نقصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اصل لهم على نبينا الأعظم الأمجد محمد على آله والصحبه وسلم أما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالسنا في شرح بغية المبتدي الثالث, الثالث. نعم عضرة هذا هو مجلسنا الثالث من مجالسنا في شرح بغية المبتدي في علوم البلاغة كان ما سبق تقدمة تعرضنا فيه لتعريف البلاغة ما تعريف البلاغة؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته وشرحنا مقدمة حاوة تفسير مع فصاحته وأن الفصاحة تكون للكلام والكلمة والمتكلم والبلاغة لا تكون إلا للكلام والمتكلم الكلمة الواحدة لا تصف بالبلاغة لأن لا تؤدي شيئا لا تؤدي شيئا الكلمة الواحدة لا تصف بالبلاغة طيب وقلنا فصاحة الكلمة الواحدة اللفضة الواحدة قد نقول اللفضة أفضل لأن كلمة الكلمة شائعة في الكتب على الجملة القصيرة قال كلمة بليغة يعني ألقى كلمة والباقيلاني في جزي القرآن وهو كتاب مشهور جدا يطلق الكلمة على الجملة القصيرة قد أفلح المؤمنون هذه كلمة هذه الآيات القصيرة كلمات كل واحدة كلمة وهكذا أصدق كلمة قالها شاعر نعم هذا، هذه كلمة فاللفظة الواحدة لكن طالما مفهوم الكلمة مفهومة خلاص لا إشكالة ان شاء الله فصحة الكلمة خلوصها من التنافر التنافر الحروف طبعا واضح والغرابة اولا ثم مقالفة القياس يعني قانون الصرف طيب ومقالفة تنافر الحروف مرجعه الى الحث والغربه مرجعه الى المعاجم اذا عندنا المعاجم اللغويه الان او نقول علم اللغة خلاص ثم علم الصرف المعاجم موجوده وعلم الصرف موجود طيب ننتقل الى الكلام على فصاحه الكلام فصاحه الكلام خلوصه من تنافر الكلمات مرجعه الحث هذا لا يدون خلاص طيب و التعقيد اللفظي وهو التعقيد المعنوي كلاهما يدرج في باب واحد وهو اسمه التعقيد طيب التعقيد اللفظي يرجع فيه الى علم النحو. موجود انتهينا منه يعني موجود في الكتب طيب والتعقيد المعنوي يرجع فيه الى علم البيان هو الذي وضع فيه علوم البلاغه لأنه لم يدون من قبل من قبل هذا يعني من قبل الكلام في البلاغة طيب أو نقول من عند عبد القاهر لما دون بهذا الشكل إلا فقبله كما نقول إرهاصات وكلام طيب وخلصه من ماذا؟ ضعف التعليم نرجعه إلى النحو انتهينا منه ثم مع فصاحة كلماته ما فصاحة كل اللفظة الشرط الأول خلط بقي لندنا علم البيان وعلم وعلم المعاني. طب المعاني ما الذي يرجع فيه العلم المعاني التعقيد اللفظي نعم التعقيد المعنوي التعقيد المعنوي نعم التعقيد اللفظي رجع فيه إلى النحو لأنه يأتي بسبب أو يحدث بسبب المعاضلة التي كرهها عمر وأثنى على زهير بأنه لا يرتكبها كان لا يعاضل بين الكلام هذا تعقيد لفظي التعقيد المعنوي وقوع خطأ في المعنى في التعبير هذا يرجع فيه الى علم المعاني. نعم. علم لحظة. عندك تعقيد اللفظيين وتعقيد المعنوي. وعندك علم البيان وعلم المعاني. علم المعاني ترجع فيه الى يعني يجنبك ماذا الخطأ في المعنى. الخطأ في المعنى ما تصنيفه في هذا الكلام? تعقيد المعنوي. طبع علم البيان لحظه لحظه الخارطه التي كانت مكتوبه مم. هذا يعلم منه ماذا بسرعه مراجعه سريعه فصاحه الكلمه يرجع فيها الى حس او تنافر معجب لها الغرابة وصرف هو القياس طيب الكلام حس في تنفر الحروف صح؟ طيب عندنا بعد ذلك تعقيد لصدي وتعقيد نفتب أولا كل شيء معنوي طيب ثم التعقيد ضعف التأليف ثم فصحة كلماتي الحس خلاص التعقيد اللفظي ما صورته يعني يرجع فيه إلى النحر طيب تعقيد معنوي البيان البيان تمام البيان طيب ضعف التأليف النحب بقي لنا نصف الأول من تعريف البلاغة مطابقة الكلام إذن انا أحتاج بقي عندي من علوم البلاغة بقي عندي بعد النحب والصرف والمعاجم والحس بقي عندي من مصادر البلاغة علم. يجنبني الخطأ في المعنى وهو علم المعاني هو علم يجنبني التعقيد في المعنى وهو علم ولذلك يأتي علم البيان بعد علم المعاني لأن علم المعاني يراد به صحة المعنى في نفسه علم البيان يتكلم عن درجات الوضوح نحية المعنوية درجات الوضوح ألا يشتبهك وكذا لا تأتي مثلا بلفظة تشتبه بلفظة أخرى يحمل على هذا أو على ذاك لا تأتي بتشبيه يشتبه فيه وجه الشبه فهي مراتب الوضوح أما أصل الكلام فمن علم المعاني نعم. علم المعاني هو العلم الذي يعنى بالنظم الذي تكلم عنه عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز وأما الصور البيانية الصور المرئية المحسوسة المشاهدة تشبيه ومجاز وكناية وكذا أغلبها صور مشاهدة وإلي قد يقع المجاز في نفس الكلام يعني استعمال حروف مكان الحروف قالوا هذا مجاز يعني الفكر العامة لكن هذه الصور التي تدخل في علم البيان تشبه تأتي باستعارة تأتي بمجاز مرسل تأتي بكناية هذا كله في علم البيان ويأتي بعد أصل الكلام لماذا؟ لأن أصل الكلام هو جزء من أساس البيان أصل الكلام أن تتعبرنا التشبيه بماذا؟ بعبارة لو أن العبارة قبل التشبيه قبل الصورة العقلية لو أن العبارة غير واضحة لأن التركيب الذي تتكلم فيه في شعر أبي غير واضح فسد نفسه البيان ولهذا يتكلمون في المعاني اولا لأنها الألفاظ الكلام قال علم المعاني علم المعاني هو العلم الذي تدرك به أحوال اللفظ التي يكون بها مطابقا لمقتد الحال فقولنا أحوال اللفظ التي يكون بها مطابقا لمقتد الحال يخرج به علم البيان لأنه يعتني بأحوال اللفظ من حيث تفاوت مراتب الوضوح في الدلالة هذا ما شرحناه الآن طيب هذه الأحوال هي نفس مسائل العلم المعاني رأيتم في تفسيرنا لقصيدة أبي فراس قدم لكذا وأخر لكذا ونكر لكذا وهنا أسند مجازا أو أسند أسند عقليا أتى بمجاز عقلي لأجل كذا أسند هنا كذا إلى الدهر وأتى هنا باستعارة أو استعار في داخل الكلام يعني يقول مجاز يعني مجاز عقلي مثلا أتى هنا, بكذا أتى هنا بكذا كل هذه هي أحوال اللفظ التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال يعني لا بد من هذه في هذه الأحوال من كيفية تجعل الكلام مطابقا لمقتضى الحاج ومن هنا تفهمون حينما يقولون المجاز أبلغ من الحقيقة هذا لا يعنى, لا, يعني به أن لا يقصد به أن المجاز أجود من الحقيقة دائما أبلغ يعني هو أدل على المعنى من الحقيقة حينما يقولون الاستعارة أبلغ من التشبيه معناه أن الاستعارة أظهر لوجه الشبه من التشبيه والاستعارة تنقلك من المشبه إلى المشبه به تتناسى عندها المشبه هذه بلغتها يعني وصلت بلغت انتهت إلى المشبه به وإلى وجه الشبه انتهت بالتشبيه إلى غايته هذا معنى كونها ماذا؟ هذا معنى كونها أبلغ والمجاز أبلغ لأنه بالغ في المعنى ثم قد يقتضي الحال عدم المبالغة أصلا امرو القيس مع أنه مشبه واسع التشبيه جدا وكثير التشبيه جدا ومع هذا لما وصف الفرس في سرعة جريه وصفه بنفسه فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في سرة لم تزيّ لك لما وصف السرعة لماذا؟ لأن تشبيه الفرس بأي حيوان آخر في السرعة رديل ينزل بيه هو مشهور في السرعة أصلا لو شبهته بالأسد بالفهد في الصرعة لو شبهته بالفهد هذا إنزال منه ولهذا لما، لماذا لأن الصورة, في الصورة الذهن في الفهدي تذهب إلى الافتراس والقوة ليس العنصر الأبرز وأنت تحتاج إلى تفهيل الصور ولهذا في قصيدة أخرى لما أراد أن يشبه سرعة الفرص بشيء آخر غير الفرس أراد إضافة أو ألجأ إلى إضافة قيود أخرى فقال كتيس الضباء الأعفر اندرجت له عقاب تدلت من شماريخ تهلانه لم يقل إنه سريع كالغزالة كالضابي لا قال كتيس الضباء الأعفر تيس معين له الذي هو ذكر الغزلان له شكل معين سهلان جبل سهلان جبل معروف في شبه الجزيرة عالية جدا الشماريخ يعني رؤوس الجبال يقول هو في سرعته كتيس الضباء الأعفر اندرجت له عقاب تدلت من شماريخ سهلاني تريد أن تعرف كيف هو سريع تخيل الآن أن العقاب أرادت سيدة هذا الغزال فنزلت له من هذه الشماريخ فانتبع لها فانطلق بأقصى سرعة أما لو شبه بسرعة الغزال فقط هكذا لا هذا اندل منه هو أصلا يصيد الغزال ولكن أقصى سرعة للغزال في هذه الصورة التي شبهها شوف كيف صنع الصورة كتيس الضباء الأعفر درجت له عقاب تدلت من شماريخ سهلاني تنقض عليه وهو يعلم أنه ميت لا محال إذا لم إذا لم ينجي فهو هنا يكون سريعا جدا لا تراه فلما شبه شبه كذلك لو قال وفرصي الغزال كيف هو أن تصف به الغزلال أصلا وهو أداة صيد الغزلال في العادي واضح؟ فليس دائما التجميع هذه أحوال اللفظ هذه الأحوال تأتي هذه الأحوال في البلاغة وتأتي في البيان وتأتي في المعاني كذلك مثل لا تقول حينما قدم كذا على كذا فيقول قد أتى بالقصر سواء قصر الحذف أو اختصار المجاز أو اختصار القصر أو اختصار الحذف أو كذا فالإيجاز فيقول لا هذا أفضل لأنه اختصر ليس الاختصار دائما أجود ربما في مكان تحت عصايا أتوكأ عليها ولي فيها مآرب أخرى وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب عصايا خلق لكن الله هو الذي سألها فهي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى مثال واضح للإطلاب في الكلام ويأتي معنا في البلاغة مثال طويل كلام كثير جدا ومع هذا قالوا البعض اللي أجلي هذا يقول لا توجد في البلاغة في الكلام الجيد لا لا توجد إطالة حقيقية لا يوجد إطناب حقيقية لأن المقام إذا اقتضى ذلك فهو على لا يسمى تطويل لذلك يتفرق من الإطناب والتطويل والحشو وهذه المصطلحات مصطلحات. لكن هي في النهاية يقول المقام يقتضيه لو أطلت عن ذلك قالوا لك أطلت طيب إذا كان المقام يقتضل لكن الأمر في نهاية الصلاحية يعني هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وليأتيها مآرب أخرى لا شك أنه تطويل بالنسبة إلى, شيء بالنسبة إلى ما لو قال عصا عصايا لا أكيد عصايا في إيدي نترك بيمينك عصا لا أكيد عصايا لكن هي عصايا هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى لأن الله هو الذي سأله في كتب البلاغة يقولون هذا مقام تلذذ بخطاب الإله سبحانه وتعالى لا أرى هذا هذا مقام هيبة هذا الذي يظهر لي المشهور في كتب البلاغة يقول يتلذذ بخطاب الله فيطيل في الكلام أرى هذا مقام هيبة أفضل ليس مقام الله سألك ما تلك بيمينك فأنت لازم تجاوب أختصر في الكلام لو أنك لم سيخرج مني لكن لو سئلت ومطلوب مني الكلام والكلام عندك مختصر لا العصر أن يطاش هنا الهيبة يعني ما تلك بيمينك عليه السلام يعلم أن يعلم أن هذه عصاها فالمطلوب في الجواب شيء آخر في الحقيقة تعالي تعالي تعال اروا بنتي خطه كراتيه كان موجود خطته ببلار انه انه التلذذ بخطاب الله وهذا الموجود في جوهر المكنوم في شرح الالدمنهور لكن غير مقتنع أن المقام هنا مقام, مقام تلذذ بالخطاب لكن هذا سيأتي إن شاء الله المهم أحوال اللفظ هي أحوال علم المعاني في نفسها ولكن لكل مقام مقال متى تستعمل القصر متى تستعمل كذا متى تحدث متى تبقي في الإسناد متى تستعمل الإسناد الحقيقي متى تستعمل الإسناد المجازي كل هذا يرجع إلى مقتضى الحال هذا مفهوم لابد أن يورز في أذهاننا جيدا حتى إذا قد لك الاستعارة أجود قد لك التقديم أجود من التأخير قدم كذا فعل كذا لا لا لا ربما صيغة الكلام الأصلية تكون هي الأجودة في هذا المقال الصيغه الهادئه البارده التي لا تحتاج الى وقت لتشرح هي التي طابقت المقام تظل في حال من المقام الى أن تكون مطابقه المقام او يكون مطابقه المقام السكوت يكون أي كلام هنا رديئا تفضلت هي يعني يعني ينفع تصنع القوالب لا, لا لا لا لا لا هذا من فوائد هذا المتن لان آآ في صنيع الشيخ الأخضر رحمه الله سجوهر المكنون تشعرك كأنه يريد أن يستقصي النكات يعني الأحوال التي يؤتى بالكلام على هيئة معينة لاجلها لأجل كذا وكذا وكذا وكذا وأنت تحفظ هذا هذا أصلا تدركه من المواقف تدركه من الأحوال ثم هو غير مستقص لا تستعمل تستقصي لأن الانفعالات الإنسانية لا تنتهي واضح؟ نعم انتبه كذلك إلى أن إدراكنا لهذه الأحوال من هذه الحيثية يعني أننا لا ندرس نفس هذه الأحوال وحقيقتها في اللغة وإنما ندرسها من حيث مطابقتها لمقتضى الحال فلن نفتش عن ذات المسند إليه ولا عن ذات المسند فلا ندرس المبتدأ من حيث كونه مبتدأا والخبر من حيث كونه خبرا ولن ندرس متعلقات الفعل من حيث التعرف على حقيقة المفعول به أو حقيقة الحال أو حقيقة التمييز. هذا في علم ماذا؟ النحو. النحو. ولكن نستعمل الآن. ولهذا لم نقل في علم المعاني او في مطابقة الكريب المقطع الحال لنستعمل النحو. نحن سنستعمل مع المعرفة النحوية السابقة. لن نستعمل النحو مباشرة. وإنما قلنا نستعمل علم المعاني. ما الفرق بين علم المعاني وعلم النحو؟ علم المعاني يستعمل صور النحو صور التركيب من حيث كونها مطابقة لأحوال بعينها فهمتم هذا؟ أما علم النحو فهو دراسة لنفس الأحوال يعني عندنا الآن هكذا هذه جمل تركيبية معينة جمل مبتدأ وخبر وفعل وفاعل وكذا وكذا وكذا هذه الجمل حتى إذا كان يعني من يستمع إلى الصوت فقط كلام مفهوم إن شاء الله هذه الجمل بين الأقواس دراسة محتويات هذه الجملة كيف تقدم كيف تؤخر متى تقدم متى تؤخر يعني من حيث الجواز النحوي هذا علم النحو يعني ما في داخل هذه العبارة نحو وهنا نحو وهنا نحو وهنا نحو هذه عبارات بداخلها نحو تدرس هذا نحو هذا نحو لكن متى نستعمل هذا القالب العلم الذي يحيط بهذه الاستعمالات هو علم المعاني ولهذا نقول معرفة النحو شرط في معرفة نظم الكلام وصحة النظم الذي هو معرفة علم المعاني شرط لماذا؟ لأنه المحتوى إذا أردت أن تستعمل شيئا لا تعرفه كيف؟ شرط أن تعرف أنت تستعمل الوجوه النحوية المختلفة حينما تريد أن, أن تفسر شيئا من جهة البلاغة من جهة المطابقة الكريم لمقتضى الحال شرطه الأول أن تكون الوجوه النحوية الداخل صحيحة كيف تعرفها؟ إذا كنت درست من قبله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 لأن البعض يشط ويأتي بوجه النحوي بعيد خطأ يفسر به لا أنت محكوم بالوجوه النحويات الصحيحة لأن هذه هي التي تضمن أن يظل الكلام عربيا واضح؟ نعم يعني من وضع تقريب العلم المعاني العلم المعاني هو لا يحتاج تقريبه واضح نعم العلم المعاني وعلم, <تصفيق> وعلم النحو يدرك في أجزاء، أجزاء أجزاؤها من حيث نفسها ما الذي يجوز في اللغة ولهذا علم النحو تستعمله في إعراب الجرائج كما تستعمله في إعراب القرآن علم النحو لا يكشف به بذاته جودة الكلام وإنما يستعمل تحت مظلة أو تحت تحكم طواعد المعانجة لكنه هو أدوات علم المعانش فهمتم هذا؟ ولهذا كتب إعراب القرآن ليست كتبا في في البلاغ القرآنية وهذا أراه من سوقات بعض الكتب في إعراب القرآن يقول يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا ويأتي بكل الأوجه الإعرابية المحتملة مع أنك لو صلتت عليها علم المعاني بما يناسب مرتبة القرآن في البيان لا يجوز إلا وجه واحد وربما تختلف مع شخص آخر كاختلافة في مسألة ثقهية أو في تقدير مصلحة أو مفسدة أو كذا أو كذا لكن في النهاية المبدأ موجود وهو المفاضلة على أساس بلاغي لكن أن تأتي وتقول يجوز كذا وكذا وكذا وكذا أجد لا نفعله مع الشعراء أصلا يعني أحمر مثلا أقرأ في فشار النابغة يأتي النابغة له بعض الألفاظ تحتمل عددا من أوجه الإعراب معرفتي بمرتبه النابغه الضبيانيه يجعلني استبعد الوجوه البا... ال... النازله يعني على هذا الوجه الصحيح نحويا هذا لا يناسب النابغ النابغ لا يقول هذا لا يناسب جو القصيده لا يناسب المعنى الذي او الغرض الذي وضعت لاجله القصيده واضح فتستبعد مع أنه جائز من جهه النحو النحو كلام او نحو القواعد تضمن صحة الكلام من حيث كونه عربيا على كل مراتب البلاغ من الأدنى إلى الأعلى أما النصوص الخاصة فلا بد أن تسلط عليها علم البلاغ إذا أردت أن تقول أسجل كل ما يجوز من أوجه الإعراب لأجل الاحتياط ولأجل أن أترك المساحة والإمكانية لكل وجوه التفسير والاختلاف البلاغي وكذا لكن عليك أن يكون ذلك في. في بيئة تفهم هذا الكلام لأن الذي سيقرأه يجوز كذا ويجوز كذا سيفهمها ماذا؟ يعني ينفع كله ينفع لا. لا مع القرآن مش كله ينفع ولا حتى مع كلام الأشخاص متوسطة البلاغة واضح؟ وانتبه كذلك إلى أن إدراكنا لهذه الأحوال من هذه الحيثية يعني أننا لا ندرس نفس هذه الأحوال وحقيقتها من جهة اللغة خلاص أن لا أحد يدخل مطلقاً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 وما يتعلق بذلك من حذف أو اثبات أو تقديم أو تأخير إلى آخر تلك المسائل طب هذا يقتضي أننا نكون قد علمنا هذه الأشياء مسبقة من قبل واضح؟ فهذه أشياء شرط لا تستعمل الشرط الوضوء ليس هو الصلاة واضح؟ لا تكتفي بالوضوء لابد أن تصلي ولكن الصلاة لا تصلح بدون وضوء هناك من يصلون بدون وضوء يدرس يفسر الشعر بدون النحو كيف؟ هذا شرط ويقول لك النحويون جامدون طيب والمتوضع لم يفعلوا شيئا بالضبط المتوضع ولم يصل فيه خلاف مسلم ولا كافر يعني. ونفس الكلام مرتكب كبير على المذهب الجبوء توضأ ولم يصل وتعبد إلى الله بالوضوء وشعر بإيمان في الوضوء ولم يصل هذا كمن درس النحو وكذا وكذا وساعد به وكذا. ثم لم يفسر الكلام أنت لا تقول أنا سأصل بدون وضوء لا هو الوضوء شرط للصلاة والنحو كذلك شرط ولا يوجد مفسر معتبر للشعر لم يتمكن حتى في النحو علم النحو لماذا قدم البيانيون الكلام في علم المعاني قدم البيانيون الكلام في علم المعاني على الكلام في علم البيان لان الكلام على وضوح الدلاله التي هي وظيفه علم البيان لا يكون الا بعد تحقق شرط في المعنى وهو ان يكون صحيحا مطابقا لمقتضى الحال فقرب وبعد الدلالة على المعنى الصحيح لا يكون إلا بعد أن يكون المعنى في نفسه صحيحا وهذه وظيفة علم المعاني يعني يعبر أولا تعبيرا صحيحا ثم ينظر بعد ذلك الصورة التي يظهر فيها هذا الكلام ربما كانت الصورة صحيحة وكان الكلام فاسدا من حيث التركيب والتركيب يدخل في الألفاظ التي تحدث الصورة فهو أصل لها لو فاسد فاسد تنتهى خلاص كمن أخطأ في النحو خلاص انا لا انتدئ الى شيء بعد ذلك واضح أخطأ في وصف مثلا ا مثلا بذلك ان كان البعض يعترضوا على الدكتور حاتم يعترض على هذا وله وجه في التاويل في وصف ابي ذؤيب لجوده الفرس التي اعدها صاحبها وكذا وكذا يقول قصر الصبوحه لها فشرج نياها فشرج لحمها بالني فهي تثوخ فيها الإصباع قصر الصبوح لها فشرج لحمها بالني أو بالنيك لهما هو الدهن فشرج نيها شرج لحمها بالني فهي تثوخ فيها الإصباع صح صح فقال الأصمعي هنا هذا أخبة ما توصف بالخير وإنما وف الخير كجلمود صخر حطه السيل من عليه الفرس يوصف بأنه صلب اللحم وأن جلده رقيق مشدود قد جلمود صخر حطه السيلو من علي وكما قال في القصرات القيس وكما قال في القصرات الأخرى بعجلزة قد أترز يعني يبسة بعجلزة فرصة قد أترز الجري لحمها كميت يعني حمراء تميل إلى السواد كأنها هراوة من والد تعرفون السموات مصر قلة المنجد دي الأديمة هي الزانة دي يبدرب بيها على العود كذلك يتروى بها على المنوال ليكبسوا الأنسجة النسيج للقماش قول كأنها هراوة الزانة للخشبة التئيلة دي مصبوبة كده قول كأنها هراوة يعني مصبوبة صب صلبة من الخارج ثقيلة هكذا كهذه الخشبة كهذه الهراوة هذه العصر كأنها هراوة منواله واضح فقال هذا الوصف خبيث جدا هذا تصف به البهائم وكذا جزبه لقل وصف شاتا بهذا لاساء. قال معنا هذا الكلام يعني طيب مع أن الخيلة لو كانت توصف بالسمن لكان هذا البيت في أجود ما يكون يعني التشبيه عالي جدا لكنه أخطأ في أصل المعنى كله الهدم خلاص طيب لو أن الخيلة توصف بالسمن ها بالضبط لو أن الخيلة, لو أن الخيلة كالبقر تثمن للذبح هكذا في اماكنها واضح لكان, لكان قصر الصبوح لها يعني قصر طعام الصباح لها فشرج لحمها بالنيتة هي تثوق فيها الاصبع هذا كلام جميل جدا لكن اصل المعنى فاسد يشبهه هنا ان يكون اصل التركيب فاسدا لن تنظر الى جمال الصورة بعد ذلك واضح لابد ليس ربما نتعرض له نعم هذا ترتيب على الجارم على الجارم البعض يفعله كأني أعرف أحدا من القدماء فعلها لا أذكره نعم نعم لكن خط عبد القاهر وعبد القاهر وضع أصلا كتاب أثار البلاغة الذي هو في علم البيان قبل الدلائش لكن الذي استقر عليه بعد ذلك بلس البلاغة أولا وعللوا بهذا علله. لكن هناك في الفعل علي الجارم في البلاغة الواضحة بدأ بعلم البيان ولهم حج في ذلك او من ضمن الحجج في ذلك أنه أنك تدرسين الإسناد المجاز العقلي في باب الإسناد في علم المعالي فتحتاجين لمعرفة ما هو المجاز أصل الذي هو في علم البيان المثل أبوابه ثمانية إسناد ومسند إليه ومسند ومتعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوسط والإيجاز والإطناب والمساواة إسناد ومسند إليه ومسند ومتعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوسط هذا باب والإجاز والإطلاب والمساواة هذا باب الشرح استقرأ البيانيون الأحوال التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال هذه الأحوال, هذه الأحوال البعض الذين يطعنون في تراث البلاغة يقولونها من, من جعلها ثمانية أبواب وهذا قصور في وجوه البلاغة وكذا هو كأنه يتخيل أنك تطبق في كل جزئية هذا كلام بهذا الشكل هذه إحداثيات وتبادير وتوافيق وتداخلات وكذا في علم النحو نفسه محصول علم النفس نحو محصول والمعاني لا تنحصر كذلك هنا التقديم والتأخير وكذا هذه إجراءات هذه إجراءات ولكنها ليست ها ليست ماذا؟ ليست هي محصورة يأتي الكلام على وجهها أو على صورتها كذا كما هي هذه تأتي على كيفيات أخرى ولكنها قوالب وقواعد لا يخرج الكلام عنها كذلك علم النحو اضربوا الأمثلة بعلم النحو الفاعل معروف والمفعول معروف المنصوبات معروفة والمرفوعات معروفة والمخفوضات معروفة الكلام غير متناهن على هذه الوجوه واضح؟ ولذلك قلنا استقراء استقراء أنت تستقرئ كلاما غير متناهن هذا الكلام يأتي على قانون الأدب الذي يأتي على نظرية معينة لا يتشابه لا يتطابق في المذاهب الأدبية والنظريات وكذا هناك اختلافات فردية وهناك اختلاف في العمل الأدبي الواحد عند هذا الشاعر أو عند هذا الروائي وكذا فقضيت أنها ثمانية أبواب هذا لا شيء فيه لماذا هي قواعد في النهاية؟ قواعد في النهايه المهم انها لن تقيدني وأنا أتذوق بالعكس اتصالح معه انا استغرب ممن يعني يشعرون بتعارض بين هذا هو لا عنده فجوه في التطبيق سنرى في رايه ابي فراس واحنا نفسرها كيف انها تتصالح مع النحو تتصالح مع البلاغه وليس ثم في النهاية روح ابي فراس يظهر في القصيده في اظهار هذا العمل ويمتاز ابو فراس بطريقته ويمتاز النقائض بطريقته والقواعد التي عليها الشام والقيس هي التي عليها شعر نبغد أشعار هي, هي التي عليها شعر الفرص دخلت عليها شعر أبي فراس هي التي عليها المتنبي هي عليها شعر الجواهري من المعاصرين شعر احمد شوقي شعر تامر برغوثي إذا لم يخطئ في النحو هي نفس القواعد فين لكن هذا انظر شتان من هذا ومن ذا وما لون هذا وما لون ذاك واضح اتقرأ البيانيون الأحوال التي يطابق بها الكلام مقتضى الحال فوجدوا أن الكلام يأتي على صورتين لا ثالثة لهما الخبر والإنشاء فكل كلام إما أن يكون خبرا أو إنشاء فالخبر هو ما يمكن أن يقال فيه بالتصديق أو التكذيب لو سمحت كبات مية كذاب كيف؟ لا أنا أطلب شيئا الكذب هو إدعاء شيء الاخبار عن شيء مفرد أنه موجود فلا يكون موجودا أنت تقول حصل ولا لم يحصل هذا هو لكن أريد كذا كذاب كذا كذاب إذن لا بد أن ينصرف التكذيب إلى شيء آخر قلت في الشعر بيتا واحدا في الغزل وبالنهاية استشكلت على نفسي في قلت كيف قلت هذا قلت آه صح قلت بلسانها قالت حذاري وإنما بعيونها قالت لساني كاذب فبلساني أنا لا في الغذر خشية الإثم لكن هذا بيت جاء كذا بلسانها قالت حذاري وإنما بعيونها قالت لساني كاذب طيب هي قالت حذاري حذاري آه اسم فعل أمر إياك أن تقترب يعني إحضر فهذا إن شاء. فكيف لساني كاذب يعني فيما اتدعيته ضمنا أنني لا أريدك أن تقترب لكن اقترب فهمت؟ حذاري لساني كاذب, لساني كاذب فيما عبر به عن نفسي أنه يعني في المعنى أنه يأباك لا يريدك يعني كأنها قالت لا أريدك لكن لساني كاذب رأيتم كيف انصب الكلام هذه الأشياء تظهر في علم النحو فيما يسمى التضمين في الأفعال وفي في حمل الكلام على الأعراب على المعنى كما قال أبو عمر بن العلاء يقول ماذا سمع أعرابيا يقول جاءني كتابه فألقيتها فقال له كتابه ألقيتها قال أليس الصحيفة جاءني كتابه فألقيتها أليس الصحيفة الحملة على المعنى طيب في القرآن التضمين فليحذر الذين يخالفون عن أمره يخالفون عن أمره يخالفون المخالفة فعل متعدن أم لازم ها؟ يخالفون امره طيب يخالفون عن أمره الفعل متعدن صح ولكنه وقع هنا لازما ضمن معنى آخر تفهمون السياق وهو ينصرفونه أنت حينما سمعت يخالفون عن أمره وقعت المخالفة في المعنى من اللفظ ومن السياق فهمت الانصراف كذا يخالفون عن أمره كيف لحظة لحظة كيف يخالفون عن أمره أصلا اللفظة هنا فيها انصراف نعم ضمنت وهذه من فوائد التضمين في النحو أنك تأتي بالكلمة تضمنها معنى كلمة أخرى تفهم المعنى الأول من الصياغة وتفهم المعنى الثاني من صياغة الكلمة يعني من بناء الكلمة وتفهم المعنى الثاني من سياغة التركيب لأن يخالفون أمره هذا هو الأصل بدون تضمين لكن لما عن أمره وعده بالحرف هذا شأن الفعل اللازم لا تقول جلست الكرسية جلست على الكرسي لابد أن يعد بالحرف فهنا قال يخالفون عن أمره وبدون تضمين يخالفون أمره لكنه أتى بالفعل اللازم أتى بالفعل المتعدي في الصيغة في الصيغة في بناء الكلمة في نفس اللفظة وأتى بالمعنى او بالتصرف النحوي الذي يعبر عن الكلمة المخصية المضمنة وهي انصرفون وفائدته تكثير المعالي فلفظت ببيت واحد بكلمة واحدة وأنت أردت كلمتين في الحقيقة أتيت بفعل واحد في الظاهر وأنت أتيت بفعلي واضح؟ نعم الخبر والإنشاء قال فكل كلام إما أن يكون خبرا أو إن شاء فالخبر هو ما يمكن أن يقال فيه بالتصديق أو التكذيب بمعنى أن يعقل الإنسان إمكان تكذيبه من حيث اللغة من حيث اللغة يعني في استعمالنا نعم وأما الإنشاء فلا يحتمل التصديق والتكذيب تقول لشخص أحضر لي ماء سيقول لك كذفته هل يمكن أن يقال هذا لا يمكن أن يقال هذا لأنه طلب وليس اخبارا وليس اخبارا فلا يمكن القول فيه فلا يمكن القول فيه بتصديق أو تكذيب لكن تقول له انا حينما وضعت هذا الكتاب اخذت أسهل اسهل اسهل حتى تستطيعوا ان اقراه <تصفيق> يعني اقرا اسابق بلساني وذهني والكلام ناعم جدا لكن تقول الله واحد لا شريك له فيقول لك كذبت هذا يمكن أن يكذب ها. أي من حيث كونه خبرا لأنه إعلام بواقع بشيء واقع ومن هذه الحيثية يمكن أن يصدق ويمكن أن يكذب حتى لو كان الخبر معلوما صدقه بالبراهين العقلية القاطعة يعني من الخارج قلت في اللغة يعني في يصح لا يخطئك أحد لغة إذا كذبت ما هو واقع هذا الورق غير موجود هو غير موجود لغة يصح لكنه كذب لشيء آخر وهو تكذب الحث نعم لكن الخبر من حيث كونه خبرا يقبل في اللغة التصديق والتكذيب فلو قال قائل جاء زيد فهذا خبر لأنه يقبل أن تصدقه فتقول أنت صادق فقد جاء زيد ويقبل أن تكذبه فتقول أنت كاذب لم يجئ زيد تفهمين تفهمين فالتصديق او التكذيب تغليبا او يقينا هو من حيث مطابقة الواقع أو عدم المطابقة أما من حيث كونه في اللغة خبرا فهو يقبل أن يصدق أو يكذب فيقال هذا صدق وهذا كذب والكل خبر لكن لو قال قائل هجأ محمد فهذا إن شاء لأنه لا يقبل طيب لو قال له هل جاء محمد فقلت له آه يا كذاب أنا أرى, آه أرى أنه يمكن صرفه هل جاء محمد آه يا كذاب يعني مش عارف النجة يعني تكذب في ادعائك المضمن في سؤالك ادعائك عدم, عدم معرفتي المجيد لكن لو قال قائل هل جاء محمد فهذا إن شاء لأنه لا يقبل أن تصدقه أو تكذبه فلا يمكن أن تقول أنت صادق ولا أن تقول أنت كاذب لأنه لم يقع منه ما يمكن تصديقه أو تكذيبه بل هو سؤال يفيد طلب الجواب فقبول التصديق او التكذيب للخبر يكون من حيث كونه خبرا حتى لو كان الخبر لا يمكن تكذيبه لقيام البراهين القاطعة عليه فإنه يظل خبرا لأنه من حيث اللغة يعني استعمال اللغة يقبل أن يقال فيه هو صدق أو هو كذب وإن كان لا يحتمل أن يكون كذبا لأنه حق يقينا كأن تقول للملحد الله خالق السماوات والأرض فيقول لك كذبته فهو خبر من حيث اللغة يقبل أن يقال فيه كذبت لكنه لا يقبل التكذيب من حيث حقيقته لأنها ثابتة عندنا بالبراهين التي لا تقبل الدفع ووجه حصول علم المعاني يعني تحقق علم المعاني في هذه الأبواب من أين جاءت هذه الأبواب أنت قلت الكلام خبر او انشاء من أين جئت بالأبواب الثمانية ها من أين جاء بها من أين كيف ووجه حصول علم المعاني من هذه الأب... في هذه الأبواب الثمانية يعني حتى إذا كان هناك من يستمع تسجيلنا أخاطب بناتي أخاطب مريم وأروه حتى لا يستغرب أو يظن أن الخطابة لغيرهم ووجه حصول علم المعاني في هذه الأبواب الثمانية هو أن الكلام إما خبر وإما إن والخبر طبعا الخبر معيار الخبر له معيار يعرف به الصدق والكذب نعم الخبر معيار له معيار يعرف به الصدق والكذب والخبر لا بد فيه من انظر والخبر لا بد فيه من الإسناد والمسند إليه والمسند أنت حينما تخبر بشيء هل تخبر بشيء واحد سؤال حينما تخبر هل أجزاء كلامك تقبل أن تكون جزءا واحدا تخبر أخبرت إذن لابد من شيء أسندت إليه شيئا آخر صح زيد هنا زيد جاء العلم نور النحو أساسي طب النحو فقط النحو يفعل شيء مطلقة طيب قال الخبر لابد فيه من الإثنات عملية الإثنات أنت إذا أردت أن تخبر تقول زيد. مجتهد يعني أنا أسير على يعني على قانون الكتاب نازل جدا حتى في الأمثلة في كل شيء بيعت كل شيء في هذا الكتاب والله بيعت كل شيء بيعت نفسي حتى المهم أن ننتهي من مشكلة البلاغة ولا دل لا يفهمون المبتدئين لا يفهمون وكذا لا خلاص افهم حتى بالعامية طرح ما الصورة في الزهن نعم زيد مجتهد أنت قمت بعملية إثناد الاجتهاد إلى زيد زيد مجتهد أثنت جزءا إلى جزء فهناك عملية تمت هذه العملية لها أحوال في الداخل ولهذا فصلوها وحدها لم يتكلم عن مسند إليه وحده ومسند وحده لا العملية نفسها فيها أحوال تقتضي أن نتحدث عنها مستقلة نفس العملية ليس المسندة ولا المسندة إليه نفس العملية نفس الفعل نفس المصدر نفس الحدوث للإسناد وأنت في لع... في جزء من الثانية وأنت تسند تحدث أشياء في ذهنك طيب ولا بد فيه من المسند إليه كل هو المبتدأ اسندت اليه الخبر المسند اليه يعني اقرب شيء تقول المبتدا ليفهم بسرعه نعم ولا بد فيه من المسند الذي هو الخبر الذي تم اسناده اليه في كل واحد من هذه الأشياء يوجد أحوال يقتضيها المقام نعم والمسند اذا كان فعلا فلا بد له من متعلقات الفاعل أو ما في معنى الفعل المسند إذا كان فعلا زيد زيد يجتهد أو يدرس يدرس مسند هو الذي أثنته إلى زيد صحب له متعلقات يدرس هذا فعل لازم امتعد أم ها يدرس لازم متعدد. سؤال لماذا قال اخوكم لازم, لازم. ها لا لماذا قالت أختكم او لماذا صدقت أختكم كلامه لازم. اه لان لا مكتوب صح طيب لماذا ها هذا يدرس هناك مدروس ولكنه لماذا قال لازم؟ لأنه لم يرى المفعول يدرس كذا ومن الأحوال أن يحدث المفعول عند العلم به اختصارا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقل اعملوا اعملوا ماذا؟ يعني اعملوا ما أمرتم به اعملوا الحسنات اعملوا ما, ما أمركم أن تعملوه لكن اعملوا اعملوا ماذا؟ خذف لكنه مقدر موجود واضح؟ لكن هناك أشياء هناك أفعال لازمة زيد يمشي يمشي الفعل يحدث في نفسه صح؟ ينفع يكون بيمشي حاجة؟ ينفع؟ يمشي حاجة؟ طيب زيد يدرس ما متعلقة الفعل؟ مفعول ومفعول فيه المكان الظرف الظرف كلها المفاعيل كلها منصوبة صح زيد يدرس صباح ظرف زمان كل هذه متعلقات الفعل الذي ياتي مسندا اليه فإذا كان الفعل مسندا اليه اذا كان المسند الذي كان الفعل مسندا او المسند المسند فعلا واضح فلا بد فيه من يعني إذا كان فعلا ياتي ماذا ياتي له متعلقه نعم والمسند إذا كان فعلاً فلابد له من متعلقات الفعل طبعا ما في معنى الفعل كذلك المصدر اسم الفعل واسم المفعول كل هذا يعمل عمل الفعل في أرثم كيف علم نحو شرط البلاغة ولذلك شرط علماً نحو في دروس البلاغة وليس في شرح الشعر إن شرح الشعر سيفهم منه شيء سيلتذ فيه بشيء حتى لمن لم يدرس وإن كانت الفائدة الكاملة تحدث لمن درس لكن البلاغة لا حينما أقول لك متعلقات الفعل او متعلقات ما في معنى الفعل أنت تعلم هنا أن المصدر واسم الفعل واسم الفعول في بعض الأحوال تعمل عمل الفعل في الإعراب من حيث كونه عاملا نعم والمسند إذا كان فعلا فلا بد له من متعلقات الفعل وكل من الإسناد والتعلق قد يأتي على صورة القصر إذن هنا عندنا اولا متعلقات الفعل انظر سيستقصي لك الأحوال الأساسية الأحوال الأساسية للتركيب كل ما نفعله في التركيب لن يخرج عن هذه ونحن نتكلم عن تقديم وتأخير وكذا وكذا بعد دراسة أو أنتم تدرسون البلاغة ونحن نشرح في رأية أبي فراث راقبه كل شيء لن يخرج عن علم المعالي لكن أحوال غير المتناهية نعم وكل من الإسناد والتعلق هذا التعلق متعلقات الفعل او متعلقات الفعل يعني تتعلق بالفعل الفعل اسمه متعلق وهي تتعلق به واضح فكل من التعلق والإسناد يأتي على صورة القصر القصر يعني تقصره على كذا بأداة واضح سيأتي إن شاء الله وبذلك ننتهي من الكلام على الخبر ثم يكون الكلام على الانشاء هذا الباب السادس طبعا هنا القصر طبعا نحن نتكلم في هيكل الابواب فقط يعني الاسناد والتعلق يأتي على صورة القصر ما هي صورة القصر هذا ما سنعرفه لا اشكال ثم الانشاء ولكن اعلم أن الأبواب السابقة تدخل هي أيضا في الانشاء. كل هذه تدخل في الإنشاء حينما أسألك حينما أسألك هل جاء زيدون؟ فيه إسناد أو ليس فيه إسناد هل يدرس زيدون؟ هل يدرس دروسه؟ هل يدرس واجباته؟ هل يعرف هل كذا؟ فيه متعلقات الفعل؟ مع أنه سؤال طيب وما الذي إذا كان هذا يدخل في الإنشاء لماذا فصل الإنشاء قالوا ليوضع فيه كما فهمنا فيه علوم البلاغة أنها البيان والمعاني لماذا؟ هي التي بقيت لم يتكلم فيها فبقيت مسائل وأبحاث في الإنشاء تحتاج إلى أن تفصل وحدها في باب الإنشاء وإلا فهذا أيضا يدخل في الإنشاء فهمتم هذا؟ يعني ما بقي مما يتعلق بالإنشاء ولا يتعلق بالخبر وضع في باب الخاص هو الإنشاء ولذلك لا تستصغر باب الإنشاء لا تجزه صغيرا باب الإنشاء بقيت ما تكلم فيه مما يشترك فيه الإنشاء والخبر وهو الإسناد بمحتوياته والمسند إليه والمسند متعلقات الفعل والقصر ولكن اعلم أن الأبواب السابقة تدخل هي أيضا في الإنشاء وليست قسيمة له إن ليست شيئا قسيم يعني منقسم عنه وليست قسيمة له وإنما تم إفراد الإنشاء بباب لاجل التفريق بينه وبين الخبر وللإتمام باحكام تختص به ولأن وقوع هذه الأبواب في الخبر أكثر أكثر الكلام يأتي خبر ولأن وقوع هذه الأبواب في الخبر أكثر ومزاياه على الإنشاء أوفر كما رأوا ثم الجملة إما أن تكون غير معطوفة على التي قبلها أو تكون معطوفة فذلك الفصل والوصل السابع الفصل والوصل والكلام إما أن يكون أقل من المعنى أو أكثر من المعنى أو مساويا فذلك الإجاز والإطناب والمساوى هكذا استقرأوا أحوال الكلام وواجده أن أحوال الكلام وأن تقلبه على وجوهه لا يخرج عن هذه الأبواب الثمانية هذا هو علم المعاني وعلى الذي يقول إن أبواب علم المعاني قاصرة أولا هذا أو لا أعترض في قضية تجدد علوم لكن الذي يجدد هذا ينبع الشيخ فوزي كثيرا يقول الذي يجدد في علم هذه كلمة حكيمة منه جدا والله يجدد في علم يبد أن يكون قد بلغ فيه مبلغا ثم يجدد صح؟ يعني هو درس هذا العلم وعلمه جيدا وأحاط به وكذا ثم واجد فيه نقفة لكن أن تأتي وتعترض على علوم البلاغة وربما أوافقك أصلا ولكن ليس على مستواك يعني مثلا أنا حنفي أذكر لكم مثالا أنا هذا المثال في مسألة يعني لا من يعرف مسألة تعلق تعلق الحرمة في مفهوم البنت عند الشافعية وعند الحنفية مفهوم البنت مفهوم البنت عند الشافعية لا تكون إلا إذا كانت بعقد يعني لو أخطأ مع امرأة وانجب منها يقينا هي منه لكن ليست في زواج يحل له الزواج منها مع الكراه ولذلك يقولون المخلوقة من ماء زناه لا يقولون البنت الشافعية يقول المخلوق نكاح المخلوقة من ماء الزنا المخلوقة منه يقول هي خلقت من ماء الزنا ليست بنتا إلا بالشرع طبعا الجمهور ضد هذا يعني بعضهم يقول له فوعل هذا يضرب علق يعني هذا الزنا صريح هذا بعضهم يقول كفر وكذا وكذا هذه المسألة استنكر طبعا عند الحنسية وعند غيرهم وكذا وعندنا أصلا العقد الشرعي دليل يعني وسيلة لمعرفة أنها من ماء ظهره فلو علم يقينا خلاص انتهى هذه الغاية واضح؟ طيب فهي وسيلة العقد وسيلة فلو علمها خلاص لا يحل له والجمهور على ذلك ولكن قرى البعض يسخر من الشفعية فأسكت لأنه لم يرقى إلى مستوى استدلال الشفعية مع أن المسألة في النهاية عندي نفسيا وعلميا وكل شيء ها؟ بالضبط وقالوا طيب ولماذا وقصعد مع ابنها مع أمه والمسائل الإرث وكذا مسألة طويلة من يتكلم ويبتل قولا وأنا أتفق معه في البطلان الأخير لكن وسيلته إلى ذلك قصرة لا أحترمه ربما في النهاية أوافقك على أن اليوم البلاغة قصرة أما أن تكون أنت قاسرا عنها ثم تبدعي أنها قاسرة لا يحترمك ولهذا تقبل الدعوة من أناس ولا تقبل من أناس واضح؟ تقبل من أناس ولا تقبل من أناس بعض الشعراء في مجالس خاصة جدا أقولوا هذا الشعر في ضعف ضعيف أشعر ليس متمكنا في كذا لكن لو قالها أحد من الخارج فهو أصلا يعرف هذا الشعر ولا أقل منه أنهره واضح لأنك تتكلم في مرتبة أخرى في مستوى آخر فمن يتكلم في قصور هذه الأبواب عليه أن يبين لنا كيف هي قاصرة هذا هو وهذا يقضي أنه قد درس الشعر وفهمها وكذا ووقف بيده ووقف بنفسه على أمور وعلى مسائل ووجد أنها لا تدخل في هذا ولا محيص من أن يوضع لها باب تاسع هنا أحترم الكلام قبل ذلك لا وربما أواثقك في شكل الكلام في الأخير آه نحتاج. هذه ليست مغلقة هذه المفتوحة كما يقول ابو موسى في كتب يقول البلاغة لابد ان تعمل في النصوص لتعمل النصوص وتولد قواعد جديدة توضع في البلاغة الكلام جميل ولكن ها من يفعل وكيف لو اخذنا طبعا انا اعرف المستوى الذي يتكلم عليه لكن لو اخذنا بهذا الكلام وتحمسنا وفعلنا كذا افسدنا الدكتور محمد ابو موسى يقول الكلام ليسجد الفكرة لكن لو طبق الكلام هكذا وتحمسنا وفعلنا سقط العلم هذه وضعت في قرون هذا شيء استقرأت واضح؟ يدخل فيها المنطق والممارسة جميعا باب الإثناد الإثناد الخبري هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث, بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه ضم كلمة كما فعلنا في زيد المجتهد أو ما يجري مجراها إلى أخرى ربما تضم الجملة والخبر كله جملة يكون في مقامه في الكلمة ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه زيد مجتهد زيد غير مجتهد فاعلم أن الإسناد ليس المسند إليه فعلا أن الإسناد ليس المسند إليه وليس المسند وإنما هو عملية ضم أحدهما إلى الآخر عملية الضم طيب لماذا عملية الضم لابد أن يتكلم فيها استقلالا هذا ما سنعرفه إن شاء الله فاعلم أن الإسناد ليس المسند إليه وليس المسند وإنما هو عملية تضم أحدهما إلى الآخر ومن هنا قدم البيانيون الكلام على الإسناد قبل الكلام على المسند إليه والمسند إذ لا يتحقق الوصف بالمسند إليه والمسند إلا إذا وقعت عملية الإسناد أولا لحظة لحظة ما هذا الكلام انظروا زيد ومجتهد زيد ومجتهد هذا مسند إليه زيد مسند إليه لا طيب. مجتهد مسند خيب متى أقول مسند إليه ومسند فما الذي يقع أولا الإسند يقع أولا أسند أحدهما إلى الآخر فالإسند يقع أولا في أثناء وقوع الإسناد يقع شيء يقع يحصل شيء أو يحصل أشياء اقتضت أن يفرد له باب يقول لك هناك أشياء أحوال تتعلق بك وأنت تسند كلمة إلى أخرى هناك أشياء تحصل ولكن قبل أن نتكلم على مسند إليه اللي هو خلاص يتم بعده الإسناد وقبل الكلام على المسند لأن البعض قال يقول ماذا يقول الجزء يسبق الكل هذا قاله البعض قال الجزء يسبق الكل ولا يحدث إسناد إلا إذا وقع مسند إليها مسند إلا إذا وجد أولا لا لا لا قبل ذلك كل مفتدأ وخبر قبل ذلك قل كل كلمتان مفترقتان ولهذا يقولون ما إعرابوا كلمة منفردة <تصفيق> كيف تصوص؟ في نفضة طيب وحدها مضمومة ام مقصوية هي نفضة في الهواء واضح؟ نعم إذ لا يتحقق الوصف بالمسند إليه والمسند إلا إذا وقعت عملية الإسناد أولا فإن تحقق الإسناد تحقق الوصف فلا يصح أن يقال هنا كان ينبغي أن يقدم الكلام في المسند إليه والمسند على الكلام في الإسناد لأنهما يتحققاني قبل, أن... قبل عملية الإثناد إذ الجواب ان المتقدم على عملية الإثناد ذات الطرفين لا من حيث وصفهما بالمسند إليه والمسند وذات الطرفين لا يبحث البيانيون فيهما إلا بعد أن يقع وصفهما الذي هو الإثناد أنا لا أبحث في زيت ولا مجتهد هناك زيد. وهناك مجتهد صح؟ ما شأن البيانيين بهما؟ لا شيء لا شيء فعلا لا شيء لا تتعلق بهما تصرفات البيانيين والوصف لا يقع إلا بالإسناد الذي هو مسند إليه ومسند لا يقع إلا بالإسناد فكان سادقا عليهما هذا وما ذكرته من تعريف الإسناد هو بالنظر إلى اللفظ ضم كلمة إلى أخرى نعم. لذا قلنا ضم كلمة إلى آخره ويمكننا تعريف الإسناد بطريقة أخرى من خلال النظر إلى المعنى فيكون الإثناد الحكم بالسلب أو الإيجاب بس أنت أثنت زيداً إلى, إلى زيد. فماذا فعلت؟ حكمت بإيجاب يعني من حيث المعنى ماذا فعلت؟ لا من حيث العمل عمل الألفاظ من حيث المعنى ما الذي تم؟ حكمت بوجوب الاجتهاد إلى زيد حكمت على زيد بالاجتهاد طيب زيد غير مجتهد حكمت على زيد بعدم سلبت منه نعم. الحكم بالسلب أو الإيجاب فإن قلنا جاء زيد فنقول قد حكمنا بإيجاب المجيء لزيد وإن قلنا لم يجئ زيد فنقول قد حكمنا بسلب المجئ عن زيد فالنظر هنا إلى المعنى والنظر في التعريف الأول إلى اللفظ كما هو واضح والإسناد هنا خبري لأنه أثاد الحكم بأن مفهوم أحد الطرفين ثابت لمفهوم الآخر أو منفي عنه هنا شرح أن القضية أن الإسناد يتعلق كذلك بالإنشاء نعم فلما تقول نعم والإسناد هنا خبري�� لأنه أفاد الحكمة بأن مفهوم أحد الطرفين ثابت لمفهوم الآخر أو منسي عنه فلما تقول جاء زيد فأنت تخبر بمجيء زيد ولما تقول لم يجئ زيد فأنت تخبر بعدم مجيئه أما الإسناد الإنشائي فإنه لا يفيد الثبوت أو النفي يعني ما جرى من التعليق هنا الإسناد الخبري أما الإسناد الإنشائي فإنه لا يفيد الثبوت أو النفي يعني لا تقول فيه الحكم بكذا أو بكذا أو لا تقول فيه كما قلنا في التعريف اللفظي بحيث يفيد الحكم بأن مفهومة إحداهما ثابت للمفهوم الأخرى أو منفي عنه لا الكلام على الإثبات او النافي هنا غير وارد لأن هذا كلام في الخبر في أو كان في الإثبات أو النافي كلام في الخبر أما في الإنشاء الطلب هو طلب شيء لم يقع فالإثبات او النافي لا يتأتى أصلاً الكلام عنه أما الإثناد الإنشائي فإنه لا يفيد الثبوت أو النافي فقولنا هل جاء زيد لا يفيد إخبارا بشيء صحيح أنه وقع إسناد المجيء لزيد لكن لا على وجه ثبوته أو نفيه عنه وإنما على وجه طلب الجواب يعني في الخبر على وجه الثبوت أو النفي ثم هذا الثبوت أو النفي يتعرض للتصديق أو صح؟ لم يجئ كذبت جاء جاء كذبت لم يجئ حتى لا يختلط عليك تفهم أن الثبوت أو النفي هو التصديق أو لا لا الثبوت او النفي هو نفس الإثناد الخبري ثم هذا الخبر هل وقع في نفسه بالفعل أو لا هذه قضية أخرى واضح؟ يعني إذا نفيت المجيء عن زيت وهو قد جاء فنفيك المجيء منفي لأنه جاء عمتم؟ نعم أما في الإثناد يمكنك أن تقول طيب ينصغ من الإنشاء من هذا التعريف الأول تعريفا للإنشاء هذا عمل الآن تعريفا للإسلام الإنشائي الخبري ضموا كلمة او ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن المفهوم بأن المفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه طيب من يصغ التعريف الإنشائي كنت رأيته دورة من التعريف صح الجمعة الماضية التعريف معنا التعريف تعريف كان مكتوب هكذا التعريف نعم التعريف المنطقي آه. طيب ضم كلمة إلى أخرى او ما يجري مجراها ضم كلمة او ما يجري مجراها إلى أخرى هذا يصدق على الخبر والإنشاء بحيث يفيد الحكمة بحيث لا يفيد الحكمة إنما يطلب لن نقول بحيث لا يفيد اه حسن طلب الجواز بحيث يفيد طلب الجواز اما الذي افهمه طلب الجواز الطلب هو او تفيد الحصول مثلا الحصول كل هذا يصدق على كل ما لم يقع عندك التمني وعندك الدعاء وعندك كذا وعندك, كذا وعندك كذا. عندك السؤال هذا كله سأتي معنا إن شاء الله نعم. المهم؟ أنا حتى تعمدت ألا أضع ذلك حتى لا أربطك بالصورة التعريف أنت تستخرجه أنه ليس على وجه الثبوت أو النفي نعم واعلم أن المقصود بالنظر في باب الإسناد الخبري بحسن الآن كلامنا على الإسناد وكلام هنا طبعا الاسناد الخبرية واعلم أن المقصودة بالنظر في باب الاسناد الخبرية بحثان الأول في التوكيد وعدمه الثاني في الاسناد الحقيقية والإسناد المجازي يعني لما نظروا حينما استقرأوا هذه الأبواب نظروا إلى عملية الإسناد وجدوا ان هذا الإسناد له أحواج يؤكد فيها وأحوال لا يؤكد ثم واجد أنه يوضع فيه إثناد الحقيقي في الصورة الحقيقية أو صورة مجازية طيب الذي يقول هذه الأبواب قاصرة يضع حالا ثالثا ها يعني وأنت تسند ما الذي يقع لك أثناء الإثناد هكذا لابد أن تفهم أصط العلم هو وهو ينشأ لا أن تضع خريطة في ذهنك هكذا وأنت تأخذ المسائل ولا تفهم كيف هي وهكذا تكون ضعيفا عند أول صدمة هكذا تسقط أنت لابد أن تكون مؤمنا كيف وضع هذا نظر وأنت تسند الآن وأنت تسند الاجتهاد إلى زيد ما الذي يمكن أن يقع لك في أثناء عملية الإسناد؟ الذي ها وجد انه قد تؤكد الكلام او لا تؤكده الاسناد تؤكد نفس الاسناد يعني شيء يقع لنفس الاسناد في عمليه الاسناد تؤكد الكلام او لا تؤكده ثم وجد أنك قد تسند اسنادا حقيقيا او مجازيا نفس عملية الاسناد حقيقي او مجازي هو نفسه قبل ان تتكلم في الداخل لا لا هو نفس الإسناد حقيقي أو مجازي هذا هو الذي جعل البعض يشرح علم البياني أولا لأنه فيه الكلام على المجاز قالوا هنا سيفهم المجاز إذا قرأت بعد ذلك أو درست علم المعاني تفهم ما معنى المجاز هنا نعم لكن جرت العادة على ذلك وأنت لا تحتاج إلى المجاز هناك لتفهمه هنا هناك حيثية مختلفة أنت هنا ستعرفه أيضا نعم التوكيد وعدمه هذا هو البحث الأولى ويتقدم ذلك بحث الغرض من الخطاب قبل الكلام على هذين البابين في الإسناد الذي هو الباب الأول معين من المعاني هناك ماذا؟ يتقدم بحث في الغرض من الخطاب لأن, الخطاب لأن الإسناد هو عملية عملية مخاطبة أنت تسند كذا إلى كذا وتخاطب إذن ما الغاية, ما الغاية من هذا الخطاب؟ هذا أيضا له أحواج المثل يقصد به المخبر بماذا؟ بالخبر يقصد به المخبر إفادة الحكم أو لازم الإخبار إفادة الحكم يعني ما هي فائدة الحكم؟ إفادة الحكم أو لازم الإخبار وقد ينزل العالم بالحكم من ذلة الجاهل هذا السطر فيه باب كامل من الشرح الشرح. من يخبر يعني من قصده الإخبار هذه مهمة. من يخبر هنا يعني من قصده الإخبار المخبر من قصده أن يخبر لا من ينطق بالخبر لأن من ينطق بالخبر قد يكون قصده التحسر أو التهكم أو كذا أو لا الأصف الخبر أن من يخبر قاصدا الإخبار من يخبر بالحكم يكون له أحد غرضين الأول إفادة السامع بالحكم هو الذي يسمى فائدة الخبر إفادة السامع بالحكم فائدة الخبر أي من حيث اللفظ وقد يتخلف في الواقع نظر هنا أقول. إفادة السامع بالحكم لدى فائدة الخبر ثم قد يتخلف في الواقع على ما درسناه واضح؟ نعم فحين تقول لشخص جاء زيد فأنت تريد إفادته بمجيء زيد وحين تقول لمن لا يعرفك اسمي زيد فأنت تريد إفادته بأن اسمك زيد وهذا هو الأصل والمطابق للظهر اسمي زيد اسمي كلان فتسمينا فقالت أنا هند طبق طو... فتسمينا فقالت أنا هند طيب لو هي تعلم أنها... لو هي تعلم أنه يعلم أنها هند فقالت له أنا هند آه شوف أنت هنا لابد أن يعتاد ذهنك على توليد القصة هو يعلم أنها هند فلا تقول هند إذا هو يفارق او يدعو أن يفعل شائر هنا ترضاه فتقوله أنا هند يعني انا التي والتي والتي وليس براتهما الإخبار بل بلازم الإخبار أنك تعلم أنني فلانا <تصفح> <ها> نعم, <م>? <تصفح> نعم <تصفح> هو لما بيت أحد في الأول فهي قالت أنا, أنا من سبحة ملويته وابلازم كما في الإخبار إما بنت والأول تخبر عن مثلا عن صوتها أو عن هي من التسجير أولا بشأن فيك يوم كثير أصلا على هند فتسمينا فقالت أنا هو لا يعرف اسمها أصلا فقالت أنا هند وحين تقول لمن لا يعرفك اسمي زيد فأنت تريد إفادته بأن اسمك زيد وهذا هو الأصل والمطابق للظاهر الثاني إفادة السامع هوش أنظر حينما يتكلم المخبر بالكلام ما الذي وراءه ماذا يريد منه وجدوا شيئين إما أن يخبر بظاهر الكلام أن يخبر بالحكم أن يفيد الحكم أنا زيد إذن أنت لا تعرفني أنا زيد لكن إذا كنت تعرفني أو أقول لك أنت زيد أنت تعرف أنك زيد أقول لك أنت زيد إذن هناك كلام وراء الكلام كلام وراء الكلام الثاني إفادة السامع العلم بالحكم وهو لازم الخبر أنا حينما أتكلم أقول لك أنت زيد أنت محمد اللي عمل كذا هل أنا ان أنت محمد اللي عمل كذا لا أنا أعلم هذا ما أخبره بيئة الحقيقة أنا أعلم أنك فلان الذي فعل كذا صح؟ أنا أعلم أنك فلان أنت تعلمه بلازم الحكم ما لازم الحكم؟ أنك تعلمه أنت تتكلم بالحكم إذن أنت تعلم الحكم أنت تعلمه بلازم الحكم إذن هكذا شوف كيف تتشكل المصطلحات عند أهل العلم تخبره بالحكم بفائدة الخبر هو الحكم أو تخبره بلازم الحكم أنك تعلم نعم لماذا؟ لأنه يحدث به ضرورة فحين تخاطب شخصا تقول له اسمك زيد فأنت لا تريد بهذا أن تفيده بأن اسمه زيد وإنما تريد أن تفيده بأنك تعلم اسمه فكأنك تقول له إنني أعلم أن اسمك هو زيد ويسمى هذا لازما لأنه يلزم عن إخبارك فحين تقول لزيد اسمك زيد فيلزم منه أنك تعلم اسمه وهذا اللازم هو المقصود من هذا الإخبار في هذا الموضع وهو خلاف مقتدى الظاهر لماذا لماذا خلاف مقتدى الظاهر لأن مقتدى الظاهر أنك تعلمه باسمه هذا مقتدى الظاهر لكن فرق بين مقتدى الحال ومقتدى الظاهر كبير مقتدى الحال شيء مقتدى الظاهر شيء حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة أكد بإن وبالله صح إن لسحرة لم التوكيد إن من البيان نسحر الصحابة يصدقون للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا طيب لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من البيان سحر صح؟ يصدقون؟, يصدقون هو النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدق من لم يصدقه خلاص ابتد yani انتهى طيب لماذا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن من البيان لسحرا كأنهم يكذبون لأهمية المخبر عنه ولو قال لهم من البيان سحر صدقوا هذا خرج الكلام هنا على مقتضى الحال أم مقتضى الظاهر الحال الحال وهو أهمية الموضوع أهمية الخبر تقتضي أن يؤكد لكن الظاهر أنك تؤكد لمكذب وهم لا يكذبون إذا الأعداء دخلوا البلد آه. طبعا هو خبر ما لا يصدق صح المحتلون دخلوا إلى البلاد دخل هل مؤكد؟ ولكن أنزلته منزلة الذي لا يحتاج إلى تأكيد هذا خرج الكلام فيه على مقتضى الحال لا مقتضى الظاهر وقد يتفق مقتضى الحلوى مقتضى الظاهر زيد يكذب مجيء أخي لا يصدق مجيء أخي وقد جاء أخوه فعلا فتقول له جاء أخوك لا أعلم أنا يائس لقد جاء أخوك لا والله لقد جاء أخوك هذا الكلام يوفق مقتضى الحلوى مقتضى الظاهر كلا إذن قد يكون الكلام موافقا لمقتضى الظاهر ومقتضى الحالة وقد يكون موافق لمقتضى الحالة دون الظاهر وقد يوافق الظاهر دون الحال يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت قلت من البيان سحر وهم يصدقونك هذا يطابق مقتضى الظاهر لكن يخالف مقتضى الحال أن تحتاج إلى أن تؤكد خاصة في هذا الزمن أن البيان سحر أو منه سحر واضح وفي بعض الحالات يكون السامع عالما بالحكم لكننا نخاطبه مخاطبة الجاهل فنقول قد أنزلناه منزلة الجاهل وذلك إذا كان غير قائم بما يوجبه عليه العلم بالحكم يعني هذا يقع غالبا تعييرا وتقبيحا وكذا تأتي لشخص المسلم لا يصلي الصلاة واجبة تقول له الصلاة واجبة مع أنه أصلا او إن الصلاة واجبة وهو يصدق أنها واجبة لكنه لا يفعلها واضح إن الصلاة واجب تأتي إلى, إلى الشخص اليائس من الحياة وكذا وكذا هو يعلم أن الله موجود فتقول له والله ربنا موجود والله إنه موجود فهو يعلم ولكن يأسه من الحياة وقنوطه وجزعه وكذا أنزلته به منزلة من لا يصدق بوجود الإله المتصرف في الكون نعم لا هو حصل تطرق في الكتب من الكلام على لازم الخبر إلى الكلام على الأحوال التي يخرج بها الكلام من مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال للمناسبة ليس أكثر وإلا فلازم الخبر هو صورة من صور الخروج على مقتضى الحال الظاهر والدخول في مقتضى الحال ومنها ما يسمى بأسلوب الحكيم أو الأسلوب الحكيم واضح؟ أسلوب الحكيم او الأسلوب الحكيم أو أسلوب الحكيم هذا الأسلوب. هذا خروج عن مقتضى الله كالذي أجاب أجاب الرجل الذي قتل مائة نفس قال له ماذا قال له قررت مائة نفس هل من توبة فقال له وهل ثم من يمنعك منها أو من يحول بينك وبينها هذا جواب على سؤال آخر مقتضى الظاهر نعم لك توبة هل من توبة لك توبة لكنه صرف الكلام عنها وكأن التوبة وتحقق التوبة أمر لا يجدل فيه وانتقل إلى مرحلة أخرى من الكلام وهل أصلا يمنعك أحد يعني إذن هناك توبة وشاء أخر ولا يقدر أحد أن يمنعك منها تستطيع أن تفعلها لكن أصل الكلام لو افترضنا أن الجواب على مقتدى الظاهر لابد أن يكون السؤال هل يستطيع أحد أن يمنعني من التوبة؟ لكن الجواب جاء, جاء على سؤال آخر فهم منه هذا يسمى بالأسلوب الحكيم نعم. فمثلا هذا في الحالات التي يخرج بها عن مقتضى الظاهر فمثلا نقول لترك الصلاة الصلاة واجبة وهو يعلم أن الصلاة واجبة وهو يعلم أن الصلاة واجبة ونحن نعلم أنه يعلم ذلك ولكن لما كان غير قائم بما يجبه عليه هذا العلم هو الالتزام بالصلاة أنزلناه منزلة الجاهل بحكم الصلاة لأن من, يعلم ومن لم ي... لأن من يعلم ولم يعمل فهو والجاهل سواء إذ لم يفده علمه شيئا وهذا أيضا من خلاف مقتدى الظاهر لأن الظاهر في الإخبار هو اعلام المخاطب بالأمر هنا انتهى كلامنا على الغرض من الخطاب ما الغرض من الخطاب؟ إما أن تخبر بالحكم أو بلازم الحكم والإخبار بلازم الحكم يدخل فيه في ماذا؟ في مقتضى الحال دون مقتضى الظاهر يعني يخرج به الكلام عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال وصوره لا تتناهى وخروج عن مقتضى, الحال إلى مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال لا تتناهى صوره من صوره مثلا قالوا الأصل في الكلام أنك إذا ذكرت الاسم العلم ثم أتيت بالكلام القريب أن تستعمل الضمير ارتصارا ماذا قال المجنون قال وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقية لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية وعهدي بليلة وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية فشبب ليلى وشبب ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي ثلاث مرات في في بيتين يكفي مرة واحدة ثم يستعمل الضمير صح وحدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشيه فشببنوها وشبب ابنها بن واعلاقها في فؤادي كما هي صح لكنه قال وفشبب لليلى وشببنها بن واعلاق ليلى في فؤادي كما هي ليلى ليلى ليلى ليلى, ليلى. كذلك لبه ابن رشيق قال هذا الموضوع الوحيد الذي الذي يعني ورد فيه اسم الفتاة في أربعة أبيات متوالية ولم, ولم يقع فساد في لميت من القيس ألعم صباحا حينما قال ديار لسلمة عافيات بذيخالي ألح عليها كل أسحمها الطال وتحسب سلمة لا تزال طراطلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي ليالي سلمة إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الريم ليس بمعطالي ماذا قال؟ وقال ألا عمش صباحا يا اتضل البالي وهل يا من كان في العصر الخالي وهل يا عمان إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي وهل يا من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوالي ديار لسلمة عافيات بذيخالي ألح عليها كل أسحمها الطالي وتحسب سلمة لا تزال طلا من الوحش أو بذن بميثاء محلالي وتحسب سلمة لا تزال كعهدنا بوادي الخزامة أو على رأس أو عالي ليالي سلمة إذ تريك منصب قال ابن رشيد ما يعني هذا من العجب لأنه أتى بال... بالاسم مذكورا أربع مرات في أربعة ابيات متتالية ولم آ... يفسد المعنى وقع هذا في المجنون أيضا المجنون ذكر ليلة باسمها 29 مرة في قصيدة 71 بيتا ذكرها 29 مرة باسمها وأربع مرات أو ثلاث مرات بالكنية مع ذلك لم يفسد المعنى لكنه خ... خرج عن مقتضى الأصل الذي هو الظاهر إلى مقتضى الحال هذا هو الحال إذا اقتضى هذا كسر القاعدة نعم المثل والأصل أن يخبر خالي الذهن دون توكيد والمتردد يعني يخبر المتردد والمتردد بمؤكد استحسانا بمؤكد استحسانا والمنكر بمؤكدات على حسب الإنكار وهو مقتضى الظاهر ويخرج الكلام عنه إلى مقتضى الحال كإنزال المقر منزلة المنكر لأمارة طبعا هذا المبحث يبنى على ما تقرر في الغرض من الخطاب يعني إذا كان الغرض إفادة الحكم إذا كان الغرض إفادة الحكم او لازم الحكم إلى آخر ما قلناه فأساسه هنا أن تجيب على هذا بهذه الطريقة ينتقل إلى قضية التوكيد وعدمه كيف تؤكد ومتى تؤكد وهكذا أساس هذا الكلام ان الفيلسوف الكندي اعترض قال في الكلام العرب أشياء هي من الحشو كذا ذكر الجرجاني قال اعترض الفيلسوف القندي قال العرب تقول زيد قائم او عبد الله ذكر عبد الله عبد الله قائم وان عبد الله لا قائم وكلاهما بمعنى واحد من الذي رد عليه ابو العباس المبرد صاحب الكامل هذا امامه البصريين وكان ابو العباس الاخر ثعلب امامه الكوفيين في هذا الزمن فرد عليه قال عبد الله قائم ليست هي إن عبد الله لقائم والمقامات تختلف عبد الله قائم هذه تلقى إلى خالص به والذي لا يتشكك ولا يرفض الكلام ولكن إن عبد الله لقائم هذا توكيد للكلام إن عبد الله لا قائم هذه تلقى إلى من أنكر الكلام أو يتشكك أو أنت تعلم أنه من قبل لا يصدق أنه سيأتي ولهذا عبد القاهر يقول هنا في الدلائل هذا في صدر الدلائل يقول فإذا ذهبت لمن يصدق وقلت له إن جيدا لمنطلق هذا الكلام ليس بشيء في هذا المقام تافع لماذا تؤكد وإذا أطلقته دون تأكيد دون تأكيد ودون مقتضى حال يعني دون نكتة أخرى فإذا أخرى من الكلام أيضا ليس بشيء لماذا أنت تحتاج إلى تأكيد في هذا الكلام تلقي إليها كذا دون عبدالله قيمة هذا كمبيوتر صفت ويري لا الشرح المبحث الأول في الإثناد التوكيد وعدمه اعلم أن العرب قد جرت في كلامها على الاختصار وأن لا يتلفظوا بشيء من الكلام من غير فائدة فلو أن نفس المعنى تمكن تأديته بجملة قصيرة وتمكن تأديته بجملة طويلة دون فائدة زائدة بأي اعتبار فإن تأدية الكلام بالجملة الطويلة يكون معيبا عندهم إن عبد الله لقائم لماذا هو يصدق طب خلاص بالراحة يقول لك والله العظيم جه طب مش ها؟ لماذا يعني؟ ومن هنا فإن العرب يجعلون القاء الخبر على ثلاثة ضروب الضرب يعني النوع يجعلون القاء الخبر على ثلاثة ضروب الأول الابتدائي فإذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ومن التردد فيه القيت الحكم إليه دون توكيد ولا تؤكد له في هذا النوع لأنه سيكون زيادة دون فائدة إن لا لماذا فتقول جاء زيد هكذا دون تأكيد لمن كان خالي الذهن من مجيء زيد ومن التردد فيه أو إنكاره إذ لا حاجة فيه أن تقول له قد جاء زيد او والله لقد جاء زيد الثاني الطلبي الطلبي فإذا كان المخاطب مترددا في مجيء زيد فيستحب يستحب هنا إذا كان مترددا بلاغيا هنا يستحب هو متردد لماذا قال مستحب تشبه الفقه في الفقه يقولون ماذا يقولون الشك لا يفيد كراهة لا يفيد حرمة او وجوبا وإنما يفيد ماذا كراهة او استحبابا يعني اذا لم يبلغ الى درجة الحرمة يكون بالكراهة اذا لم يبلغ الى درجة الوجوب يقولون بالاستحباب فالتردد ربما تقول لماذا لا يؤكد له ليس وجوبا لان التردد يجعل نصيبا من الشخص للتصديق ولكنه نصيب ضعيف على كل حال وتمام الاخبار أن تزيل هذا بمستحب وهو أن يأتي الخبر بمؤكد واحد يزيل الشك لكن الخبر سيعمل عمله بدون تأكيد لماذا هو عنده خمسون بالمئة يقبل فهمتم يقبل بالنسبة خمسين لكن يستحب حتى تزيل حتى هذه الخمسين بالمئة ربما كان هذا نظر ثقيا لا أدري شعوري في الشعر او ربما لأن الشعراء الذين أميلوا عليهم أعصابهم يعني حامية جدا لو في ذرة شك هكذا يزيلها بأية طريقة ربما لا أدري لكن انا أشعر أنها حسابية او منطقية إلى حد لعم لا, لا أقول بشيء لا لا أقول بشيء الطلبي. فإذا كان المخاطب متردد في مجيء يعني وك... آه ممكن آه. يعني على مستوى الكلام العالي الذي نوافله واجبة من البلاغة العالية جدا أن أنك تؤكد يعني. طبعاً هذا وهذا كلام يدعمه هذا لكن إذا نزلت في البلاغة قليلا ولم تكن الأعلى وقال مستحب يعني لم تكن الأعلى ف... إذا دخلت في الشعر ومع بعض الشعراء لن تقبل بالدون استحيل بعض الشهراء لم تقبل معهم بالدون يعني لا بعد أن تقرأ شعرا معينا عاليا جدا وكان شعر آخر أقل منه لم تقبل هذا التعبير الأقل لكن ينبغي أن تعرف منازل البلاغة نعم ولهذا قلت لكم دائما الشعر أخص من الكلام البليغ الشعر له, له باب آخر تماما باب متطرف جدا وهذا ما حدل بعض لأن يقول ليس هناك شعر متوسط الواقع أن هذا شعر متوسط متوسط في الجودة لكن يقول ليس شعر متوسط لماذا يبد أن يحرك المشاعر وإلا طيب هم قد يحرك المشاعر متوسط لا قل ليس هناك شعر ليس بجيد ويصف بأنه شعر ليس مؤثرا في الناس ويصف بأنه شعر نعم لأن مادة شعر تأثير وهذا قاله حزم قرطجن وكان مائلا إلى حتى حتى في كتابه واضح منه دكتور أبو موسى يخالف هذا لكن غيره يقول هذا وهذا يتضح من بعض المصطلحات وليس المصطلحات خاوية لا هناك انشغاله وليس انها كانت جاريه في عصره فقط كان يقول الدكتور موسى حفظه الله فكره ابو يقول حزم قرطجني ليس متاثرا بالثقافه اليونانيه او بكتاب الشارل ارسطو او كذا وانما هي فقط المصطلحات هذا ليس صحيحا تماما لا هو بالفعل واستعمل الفاظ التخييل والمحاكاه وكذا والشار وواضح جدا قضية التاثر بالثقافه وهذا لا ريب فيه اصلا العلوم هذا بهذا الشكل الاعجميه اصلا في العرب العرب عندهم ملكات هذه العلوم العلوم النحو وعلوم اللغة فارسيه اصلا جاي من فرسه هذا الشخص هذا تلميذ يعني حفيدي بوي الفارسي يحضر من حفيد المتنبي مولانا عندهم, عندهم عنصرية انصوري <تصفيق> نعم ف اصلا اصلا نهج وضع العلوم كذا نهج الأعاجم والاعاجم نفعوا العلوم كثيرا جدا كتب الست عصره كتب السنة وضع الاعاجم احمد بن حنبل هو العربي هو ومالك الامام الامام ابو حنيفه افغاني حنيفه افغاني فارسي الا فرانفورص وضحت العلماء الكبار ورواد السنه ورواد كتب اللغه بمنظور افريقي بمنظور صاحب اللسان العربي الافريقي فهمتم هذا ف لا في هذا طالما أنه علم من حيث كونه علما فحزم القرطة جني تكلم في هذه المسألة قال الشعر تأثير والشعر إذا خلى من التأثير هذا نظم انتهى يعني إذا كان معلومات ونزع منه التأثير وإحداث الحركة في النفس السليمة هذا نظم ليس شعرا لا تستغلل نعم يوجد نظم الفيت بن ملك نظم الشاطرية نظم التحفل الجزرية نظم الفيت السيوت والعراق في الحديث نظم هذه منظومات ليست شعرا لا تحرك النفوذ تحرك العقول واضف؟ نعم فقضية الجودة هناك توسط في الجودة طبعا هناك نزول في الجودة لكن لابد أن يدخل في حد الجودة لكن انظر إلى هذه المادة الشهرية التي تدخل, تدخل مادة جودتها ومادة تأثيرها التي هي في متوسط والنزل والعالي كلها في العالي يعني هو متوسط في العالي وعالي في العالي ونزل في العالي فهمتم هذا؟ يعني هو عالي جدا واللي عالي شوية ولي عالي نص نص هكذا الشعر ولهذا يسمع الناس شعر مجلولة ليلة في الأول جدا أي شعر يسمعه في الأول تنبهر بعد أن تدرس الفحول ينزل ويضع في مكانه لماذا؟ يظل عاليا لأنه شعر لكن فيه المتوسط وفيه النازل والشعر طالما كان شعراً فيه مستوى من الجودة حتى لو فيه نزوح لابد فيه جودة لو فقد الجودة تماماً والتأثير ليس شعراً أصلاً نظم انتهى. نعم. وهذا هو السر في أن كثيرا من أشعار الحكمة ليست شعراً أصلاً نقول فليست شعراً هي حكمة معاني حسنة في ذاتها عقلاً لكن إذا لم تهيج المشاعر ولم تحدث شيئاً خلاص ليست شعراً نعم نسبيه <تصفيق> نسبيه اه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من الجوند هنا سيكون التاثير من جهه المعنى والميل الطبيعي لا من جهه الجوده يعني ليس من حيث كونه شعرا المتنبي ينطق عن خواطر إن انا أحب شعر المتنبي جدا من حيث كوني محمد رشيد المتنبي واما ابو فراس احبه من حيث كوني من حيث نفسي ومن حيث الجوده كذلك عندي جالي والمتنبي ايضا عالم جدا لكن لا مذهبه الفني ليس هو الذي يشدني يشدني مذاهب الاصطالقيين الذين لا يصنعون الأبيات احب بعض شعر ابي تمام حتى من الناحيه الفنيه ليس كل شارع بتمه لا أميل إلى الصنع البديعية الشديدة والتكلفية والتقليفية. يعني مثلا قول المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم هذا يعجبني أنا لا أحب هذه الصنع أول ما وجدته الصنع هكذا أنا تستغرب لو قلت لك يعجبني فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض الثحية تجهره وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت مرء ميسور أمرك أعصره <تصفيق> هذا يجبني أكثر لماذا؟ نعم هناك استرسال شعري هكذا هذا الاسترسال الجميل هذا, هذا, آه هذا, المذهب, هذا المذهب, المذهب السليقي مذهب الارتجال هذا يعجبني لا أميل إلى الصنع الكد مع أنها حكمة جميلة وفائقة جدا جدا نعم الطلبي فإذا كان المخاطب مترددا في مجيء زيد فيستحب أن يتم تأكيد الخبر له بمؤكد واحد كأن تقول قد جاء زيد والاستحباب للتردد يعني لاجه التردد الثالث الإنكاري فإذا كان المخاطب نعم نلاحظ أن الوجوب لم يقع إلا عند الإنكار لأن الإنكار أزال كل احتمال من القبول أصبح هنا آه أقل, أقل الجودة أن تؤكد ابدأ مراحل الجودة تبدأ من التأكيد لازم تؤكد واجب مفهوم؟ الثالث الإنكاري فإذا كان المخاطب ومج... طبعا كل علوم في بداية مملة نوعا كلها مملة نوعا تنتظرونا الشعر ربما عارض <تصفيق> وأنا... <تصفيق> لا بالعكس يقدموا البلاغة أولا لابد أنا أحميها هكذا وأشجع على الشعر الثالث الإنكاري فإذا... ماذا لو قرأتم عبدالقاهر أو القزويني و, و... والتفتزاني أوف. ليس كل شيء ممتعا المتعة تأتي ثمرة المتعة تأتي ثمرة بعد ذلك لك لا تتمتع من الأول هكذا لا ادرس, ادرس كل العلوم كل العلم درسها حتى إذا رثم ناحه ادرس على طريقة الأعاجم طريقة ابن الحاجب والراضي الدين وهؤلاء وعلى طريقة العرب ابن هشام وكذا كنتم ممتعة جدا وسهلة الشذور والقطر والكذا والشرح الألفية سهلة لكن كتب الأعاجم تفلسف لك ابدأ من شرح الفاكه على شرح قطر الندى على قطر الندى هو شرحه شرح الموازن لابن هشام لا نعرف إلا شرح ابن هشام شرح الفاكه قيم جدا وعلى طريقة تعليل المسألة وتقعيد المسألة رائق جدا لابد أن تقرأ في هذه الطريقة لا, لا تكون عاجزا عن باب أبدا هذا هو الثالث الإنكاري فإذا كان المخاطب منكرا للحكم فيجب توكيده بحسب مستوى الإنكار فكلما زاد الإنكار زدنا في التوكيد فتقول مثلا لمنكر مجيء زيد لقد جاء زيد فلو زاد إنكاره تقول مثلا والله لقد جاء زيد واضح وهذا الذي سبق هو مقتبط الظاهر يعني من كان خالي الذهن فظاهر حاله أنه لا يحتاج إلى تأكيد ومن كان مترددا فظاهر حاله أن يحتاج إلى مؤكد واحد ومن كان منكرا فظاهر حاله لاحتياج طبعا تفصيل سادة جدا لا يخرج في الواقع بهذا الشكل يعني يشك هو واحد يشك أكثر شوية اثنين لا. لا يأتي بهذا الشكل بالضبط أنت تشعر به بحجم التأكيد الذي تحتاجه إليه نعم. لكن هو تفصيل علمي ليس أكثر فظاهر حاله أنه أن يحتاج إلى مؤكد واحد ومن كان منكرا فظاهر حاله الاحتياج إلى مؤكدات بحسب مرتبة إنكاره لكن هناك حالات يقع الإخبار فيها على خلاف الظاهر وذلك لفائدة لطيفة كان ينزل المقر بالحكم منزلة المنكر إذا وجدت أمارة تجعله ملحقا به والعكس كذلك أما انزال المقر منزلة المنكر المقر شخص يقر يعترف أنا أعرف الخبر الذي تخبرني به لماذا تؤكد؟ أنا أقر أما إنزال المقر منزلة المنكر فققولك للطالب غير المكترف وهو يعلم بموعد الاختبارات إن موعد الاختبار قد اقترض ويعلم إن موعد قد اقترض فقد أكدت له بإن وقد على الرغم من أنه يعلم بموعد الاختبار وظاهر الحال أنه لا يحتاج إلى التأكيد ولكن عدم اكترافه كان أمارة على أنه لا يعلم أي كأنه لا يعلم يعني فألحقناه بمن لا يعلم فعلا ومثاله من القرآن قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ فالخطاب في هذه آية السود الحج مدنية واضح فالخطاب في هذه آية المؤمنين يَا زَلْزَلَةِ المؤمنين فالخطاب للمؤمنين وهم يعلمون أن زلزلة الساعة شيء عظيم فلا يحتاجون إلى التأكيد من حيث الظاهر ولكن وقع لهم التأكيد وكأنهم لا يعلمون او كأنهم ينكرون لما يغلب على حال الناس من النسيان والتقصير نعم. وكذلك ثم إنكم بعد ذلك لميتون طب ما أفرق لا أحد ينكر. الملحد يعلم أنه ميت لماذا إنكم بعد ذلك لميتون انزال منزلة الذي لا يعلم يعني أنت تفعل كل هذا في الحياة وكأنك لا تعلم أنك ميت نعم. ومثاله في الشعر قول الشاعر جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماحه جاء الشقيق وهو دخل على أعداء بينهم تارات بينهم ثار ودخل عليهم ويضع رمحه على ظهر فرصه هكذا لا يستعد فقال رام إن بني عمك فيهم رماح عندهم رماح يعني أي رمحة هيطالك خلاص فماذا فعل أكد له كأنه لا يعلم كأنه غير متأكد أنهم فيهم رماح يخاطب شخصا اسمه شقيق ويذكر أنه دخل بين أو يذكر أنه دخل بين القوم الذين هم أعداؤه وهم بنوا عمه وقد وضع رمحه بالعرض أي على هيئة المطمئن الذي لا يبالي فكان كمن لا يعلم أن بني عمه فيهم رماحه فقال له إن بني عمك فيهم رماحه وهو يعلم هذا هذا شقيق يعلم ولكنه أنزله منزلة المنكر الحال المطمئنة الزائدة التي هو عليها فكأنه لا يعلم أن فيها رماحا تغيب الناس ذاتي مطمئنة خالص ولا كإن فيه <تصفيق> إن شاء الله خير إن شاء الله خير فيش خير على فكرة جاي مش تشاء فيش خير كل حاجة وطعنة فيش خير جاي فيش أصلا كل شرة حصل أصلا كل شرة هيحصل لسه فيش خير جاي خالص خالص والله ليس تشاؤما ما في صح يا مراد مفيش خير جاي خلاص واما انزال المنكر واما ولذلك انشغلوا الان بالانتاج الفردي انشغلوا بالانتاج فتره الانتاج الجماعي و خلاص خلاص هذا سيكون جسرا لتاريخ اخر لن يأتي في حياتنا نحن أصلا وأما انزال زال وأما وليس وإما وأما إن زال المنكر منزلة المقر فكقولك للملحد الله حق يعني هو ملحد هو أصلا يرفض وجود الله سبحانه وتعالى فالكل الله حق والآخر الذي دخل بين فارات شف المثال ده غريب يدخل بين يعني من عنده من, من فيهم سأر منه أو من هو واترهم وفيهم رماح ويعلموا أن فيهم رماح ويدخلوا عارض من رمحة حتى إذا قتل قالوا شهيد الشارف حكمة والله الشارف حكمة أما هذا ملحد ينكر وجود الله سبحانه وتعالى فتقول له الله حق هكذا هكذا بدون تأكيد على الرغم من أنه ممكر والظاهر هو احتياجه للتأكيد لكن لما كانت دلائل هذه النقطة الحكمة لما كانت دلائل وجود الله ظاهرة بادية لكل ذي عقل كان ذلك أمارة على جهله يعني كأنه يجهل فأنزلناه من زرة الجاهل بهذه الدلائل ومثاله في القرآن قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فالخطاب هو لمن ينكرون الله سبحانه وتعالى ومع هذا جاء الكلام غير مؤكد إشارة إلى أن, إلى أن ألوهية الله ووحدانيته شيء بديهي أو عقلاني يقيني لا يفتقر إلى تأكيد مما يمثل به وأن كان له يحمل على تفسير آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هكذا لا ريب فيه مع أنهم أصلا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي غير الكتاب ودجال وشاعر وثاحر ووالآخر لكن ذلك فقط هكذا أنا أمينت كده خلاص ولكن لعلمكم باللغة ولعلمكم بأنه لا يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم من عندي نفسه ولعلمكم ولعلمكم وكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه نعم هم ينكرون الكتاب يحتاجون الى هم ينكرون يعني نسبة أستاذ اخي أخي أخي اغلق الباب لا هو أنكر الكتاب وكيف كفرهم أنكروا الكتاب هم ينكرون يقودون في, في غير موضع من القرآن افتراه وبعضهم قال جاءوا به من عند اليهود والنصارى نعم نعم ومن هذا مجيء الكلام على ومن من مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر مع موافقته مقتضى الحال اظن اللي مش هيفهم بعد الكلام ده خلاص هي يأس يعني انا يأس انا زهقت انا زهقت انا مليت خلاص صحيح انا في هذا الكتاب قلت لكم بعت نفسي بعت كل شيء اختصرته وسهلت ويسرت ولم أستعمل حتى الأمثلة حتى لا يأتي أحد بعد ذلك ولم أسهم مسائل البلاغة أذلت عنه كل ما يريد مدرس البلاغة أن يأخذه مع المسألة لا سيبك من الأشياء الثانية خلاص أهي آه مسألة الوحدة وبالفت وأدور فيها واشرحها كم مره شرحتها دلوقتي مقتضى لها أنا مللت والله مللت والله مللتهم أدوركم يعني وهذا من مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر مع موافقته مقتضى الحال فمقتضى الظاهر هو بعض افراد مقتضى الحال فيكون كل مقتضى ظاهر مقتضى حال وليس كل طبعا على الوجه الصحيح والا قد يكون مقتضى ظاهر وليس مقتضى حال يعني اقول هنا فيكون كل مقتضى ظاهر مقتضى حال لا قد يكون مقتضى ظاهر ليس مقتضى حال ولكن في الوجوه التي توافق البلاغة كل مقتضى ظاهر اذا صح لابد ان يصح مقتضى الحال ولكن ليس كل مقتضى حال مقتضى ظهر واضح؟ أو ليس واضح؟ واضح نعم. ونقول حال فقط لا لم نستغني لماذا سيأتي أحد ويسأل لماذا خلقت مقتضى الظاهر لماذا انصرفت هناك شبه أقول له وافقت مقتضى الحال واختكم قالت كلاما جميلا جدا قالت يمكن أن نقول موافقة مقتضى الحال كان ظاهر مش ظاهر خلاص صح؟ لكن سيأتي شخصا ويقول الكلام هنا لماذا فعلت هذا مقتدى الظاهر كذا ويشتبه عليه مقتدى الظاهر بمقتدى الحال ففصلوا بينهما لأن الحال كثيرا ما يأتي ظاهرا الأصل ألا يخالفه طبعا عند الشعراء الكبار لا يخال أصلا يخالف مقتدى الظاهر لكن في كثير من الكامل بليغ في أكثر الكامل بليغ مقتدى الظاهر هو مقتدى الحال ولكن قال لك انتبه هذا الظاهر يوافق الحالة غالبا أحيانا يخالفه فلا يشتبه عليك يعني يأتي شخص ويقول انظر أنت درست أن المؤكدات تأتي للمنكر طب خذ عندك إن من البيان لسحرة فاعلم أنه لا إله إلا الله هو لا يعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله إذن يخاطب الشك الذي كان في نفس محمد وهو الشك الذي وقع في نفس إبراهيم وهو الشك الذي وقع في نفس موسى فالسفة موجودة لا لا لا فصل مقتضى الظاهر ليقال لمن خلط بينهما أنت الآن اشتبه عليك الظاهر بالحال هو من أين تقع الشبهة اشتباه الظاهر بالحال هذه المشكلة أحيانا يريد أن يقع على الحال فيقع على الظاهر فيشتبه عليه الأمر فنقول له لا أحيانا يوافق أو في الكثير يوافق لكنه في أحيان كثيرة أيضا خاصا عند الكبار يخالف نعم طيب نعم فيكون كل مقتضى ظاهر مقتضى حال وليس كل مقتضى حال مقتضى ظاهر فيجيء الكلام موافقا لمقتد الظاهر ومقتد الحال كقولك لخال الذهني جاء زيت ويجيء موافقا لمقتد الحال دون مقتد الظاهر كقولك لممكن وجود الله الله حق دون تأكيد ومن صور مجيء الكلام على خلاف مقتد الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لفحرة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الكلام للصحابة وهم غير مترددين أو منكرين فكان مقتد الظاهر عدم ولكن خرج arbit و Insp.واسس misin miljov ومحقد الخبر ندي بالمضمونة وهكذا كل ما كان في سياق النفس أيضا في النفس نفس الكلام لا في الإثبات فقط نعم المثل. أدوات التوكيد القسم وقد وإن ولم الابتداء ونون التوكيد واسمية الجملة الشرح إذا قلت والله زيد قادم تكون جملة مؤكدة بالقسم قد قدم زيد تكون جملة مؤكدة بقد إن زيدا قادم تكون جملة مؤقدة مؤكدة بإن لزيد قادم أروى قائمة لأروى قائمة قاعدة تكون جملة مؤكدة بلا من ابتداء لا يقض من زيد تكون جملة مؤكدة بنون التوكيد الثقيلة وإن خففت النون تكون مؤكدة بنون التوكيد الخفيفة لا يقدم زيد وهذا ما قصدته بقولي نون التوكيد اي الثقيله والخفيفه الاسناد واضح هذا الاسناد المتن والاسناد اما حقيقي باسناد الفعل ونحوه إلى ما هو عند المتكلم وإما مجازي باسناده إلى غير ما هو له وتلزم فيه القرينه هذا الكلام على التوكيد انت تعلم الكلام على التوكيد ما محتوى هذه المسألة ومهما توسعت بعد ذلك في كتب البلاغه لن تخرج عن هذا المحتوى ما محتوى هذه المسألة ضروب اللي هذا هو الأول ابتدائي صحيح وطلبي تؤكد به مؤكد واحد استحبابا وإنكاري هذه ضروب ضروب الخبر بحسب من يلقى إليه تلقيه إلى خالي الذهن تلقيه إلى متردد تلقيه إلى منكر وهذا كله تقبيري كل هذه يعني كامل مؤكد ثلاثة اربعة خلص لا تقديرية لن, تش... لن تمشي هكذا لن تكون هكذا نعم وعدوات التوكيد التي درسناها الآن لا، لا، نعم لا. يعني آه هو ماذا قلنا هنا في ضروب الخبر طلبي إذا كان المخاطر كذا يعني يطلب له التأكيد أمر الصلاحي البحث يطلب له هو يطلب التأكيد ليزول ما عنده من الشك. أما هذا ابتدائي خالد وهذا إنكاري ممكن طبعا طيب ويحتوي على على ادوات التاكيد التي تناولناها نعم يعني الحال حال ده هو حال المتكلم ولا حال حال المتكلم ام المخاطب حال, <تصفيق> حال <الماضي. تصفيق> <حل الماضي. تصفيق> صحيح حال المواصف <تصفيق> كل <الكلوية> الاداب حلوه <تصفيق> بعدكم نظر إلى المنكر وخال الذين وبعضكم نظر إلى أن الذي أكد الكلام عنده قضية في تأكيده وبعضكم نظر إلى المعنى إن من البيان لسحرة خارج عن المتكلم وعن المقاطب هو متعلق بالموضوع الموضوع مهم وهنا تجدون الغربيين يهتمون جدا إذا تكلموا عن الأدب ونفس الأدب يتكلمون بالأركان بالمتكلم والقارئ والموضوع والرسالة وكذا يصنفون هذه الأركان جداً كل شيء عندهم يقسمونه واضح؟ احتاجنا إلى هذا هنا حينما نقول الموضوع نعم هناك علاقة وضع حلماً مرة يأتي من المتكلم مرة يأتي من... أين مقتضى الحال في قصيدة عبد يغوث الحارثي التي ناحى بها على نفسه أين المخاطب هو ناحى نفسه حينما تقول مقتضى الحال أن يقول كذا مقتضى حاله هو هو المقتول هو الذي يتكلم تهمنا؟ نعم ونحن ندرس في رأية أبي شراف لا هناك مقتضى حال يتعلق به ويتعلق بالموضوع ويتعلق بسيف الدولة لأنه خطاب هو كتبها على رقع وأرسلها إليه فعلا ما الذي يتكلم؟ ما هو؟ لا الحل الخ... هو يقصده هو أخوك يسأل ما هو الذي يقتضي الحال؟ أشياء عند المتكلم؟ أم أشياء في الموضوع المطروح المعنى؟ أم أشياء عند المخاطط أم الموضوع أم المتكلم؟ ما مصدرها؟ إن من البيان لسحرة ليس الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو قال أيك لا هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن البيان منه سحر وهو عربي وأفصح من نتقد الدات صلى الله عليه وسلم والصحابة سيصدقونه لو تكلم ولكن أهمية الموضوع اقتضت أن يقول إن من البيانة لا سحرة أهمية الموضوع فهمنا؟ طيب. الذي ينكر أو فاعلموا أو إن زلزلة الساعة شيء عظيم في صورة مدنية إن زلزلة الساعة شيء عظيم والمخاطب بها مؤنين يعلمون أن زلزلة الساعة شيء عظيم لما عللوا ذلك وقالوا في هنا مثلا في كتب البلاغة قالوا لأجل أن الإنسان ينسى ويقصر وففف على التقصير وعلى الغفلة وكذا وكذا إذن الحال تنبع من المخاطط وإذا كان قصد من ذلك أن تكون متهيئا لخطورة الأمر فهو ينبع من المعنى أيضا لكن هل هناك مقتضى حال أن يكون مقتضى الحال هو الله؟ هذا لا يتأتى من الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى شيء من هذا نعم طيب إذن المبحث الثاني ننتقل إليه وهو الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي سكرته أنك تقول مثلا او حتى لما قال أبو فراس في الرأي لم يأتي هذا البيت بعده ها؟ أه أه أو الساعة إذا الليل أضواني بساطت يد الهوى إذا الليل أضواني إذا الليل أضواني بساطت يد الهوى الليل أضواني هل الليل هو الذي فعل به هذا؟ الليل ضرف طيب يوما يجعل الولدان شيبة هل اليوم يجعل الولدان شيبة؟ هو أصلا هل اليوم أصلا له وجود في ذاته؟ اليوم زمني مساحة زمانية من شروق إلى غروب في تقدير الزهن يعني هذه احداث لا وجود للزمن شو اسمه زمن ما فيش هذا اليوم ولو فرضنا عشان ممكن واحد يجادل ان اينشتاين ممكن طيب يعني النظريه بقى وكلامه الزمن ووجود ذاتي ام لا خلاص الزمن الزمن ما هو الا معيار احداث يعني كلما فعلتها هكذا 60 مره مرة دقيقة دقيقه تكون انت فعلت كذا بقطع النظر بقطع النظر هل هذا الزمن له وجود او ليس له وجود هو الذي جعل الولد نشيبه أم الأحداث آه. عيشة راضية هل هي راضية؟ هي مرضية بما فيها مرضي نعم المثل والإسناد إما حقيقي هل نبتلع سريعا إن شاء الله ولا إيه من الشيء ينفع طيب. خلاص ننتهي اليوم إن شاء الله نبدأ إن شاء الله تعالى عند الإسناد الحقيقي والمجازي إن شاء الله نعم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وَجُعَل لِمُغُمُكِتَابَ وَحِكمَ تَوَائٍِ كَلُ مِم قَبَلُ لَ فِي ضَولَِ مُ